وَبَغَزُو لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّ فَلَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَهَدَى نَالَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءً أُن عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيص وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فَس تجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الغالمين لهم عذاب أليم.